debe kullembe ga ulha faka mush bader und de meine ich wo auf فيها راحت البال في جوه قلبي حاجة مستخفية كل لما بيجي قولها فجأة مش بقدر قدام عينيك بقف وبنسيت ليه كل مرة يجرى فيها كده اشعري حتى اخدها وسائل انا صعبة حياتي وانت لحظة بعيد احساسي بيك في وقت ضع بيقوي